118. تنزيل من الرحمن الرحيم 119. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر ملكم يوحى إلي أنما إلهكم إله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 فاستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين